تبيّن لنا ما هو أصل الدين وتبيّن لنا ما هي أركانه ليس من تبيّن وتبيّن لنا أن الدين هو الإيمان. إحنا فهمنا إن الدين هو الإيمان هو الإسلام إذا استغرب كل لغز على حدة. الآن الرجل تبيّن لنا أن أص ما هو أصل الالتزام وهو معرفة هذا الحق معرفته أن يعرفه وبعد ذلك أن يتابعه أن يتابع هذا ان يقر واش يعرفه وان يقر به وان يتابع عليه وان يعمل به وان لا ياتي بالنواقص الان في مقابل ذلك ما هو الكفر اولا اولا هذا في قضيه المعرفه هل اشترطنا انتبهوا هل اشترطنا لإسلام الرجل ان يعرف أفراد حقوق الرب أفرادها من حقوق الرب أن تصلي له فهل يشترط لإسلام الرجل أن يعرف أفراد هذه الحقوق كالصلاة والصوم والزكاة والحج عندما ينشي عقد الالتزام بينه وبين الله هل يشترط؟ لا يشترط لكن لا يسلم الرجل إلا بمعرفته عقد الالتزام الصحابة أسلموا وحكم الله بإسلامهم وكانوا مسلمين بعقد الالتزام قبل الصلاة قبل أركان الإيمان كلها فقط بماذا بعقد الالتزام إذن الكفر الذي سنتكلم عنه الآن كفر في ماذا سنتكلم عن الكفر الذي هو متعلق بنواقض أصل الدين وبعد ذلك الكفر المتعلق بأركان الإيمان فهمتم؟ فما هو الكفر المتعلق بأصل الدين الذي يقابله الإقرار والتصديق والمسابعة ما هو أولاً؟ كفر ماذا؟ الجهد نحن قلنا اشترط أن يعرف أن يعرف ربه ليس فقط أن يعرف الله ليس فقط معرفة ربوبية ولكن معرفة حق الله بأنه مألوح فأنتم مألوح قلنا مفعول في المفعول واضح وذاته هو معبور وليس فاعل وليس فاعل ولذلك قلنا الـ الـ الـ الإلهية ماذا صفت استحقاق حيث انتبهوا لها هذه قضية خطيرة جدا أنبهوا عليها وأرددها أن الإلهية ليست صفت ذات ولكنها صفة استحقاق حق الله اللي هي حركة الإنسان قلنا توحيد الله بماذا بأفعالنا الإيمان هو أفعالنا على سنة رسول الله الله عليه وسلم. أفعالنا قلنا قول عمل فيه إذن يقابل أصل الدين من الكفر أول شيء أن يجهل رجل جهل أصل الدين وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله رجل لم يعرف أن الله يستحق العبادة ولم يعرف أن محمد رسول الله ما حكم هذا الرجل لم يعرف ما حكمه فاسق لا نتكلم ان هذا رجل معذور غير معذور لا نتكلم لكنه عندنا ماذا يسمى يسمى كافر فهنتم يا هذه القضية لعان الكفر نوع ثاني ماذا يقابل أمور الثانية التوضيق ماذا يقابلهم رجل عارس ربه وعارس أن الله يستحق العبادة ولكنه كذب خبر النبي أو كذب خبر الله لأنه يستحق العبادة ما مع معرفته ها قد يكون عارف انتبهوا القضايا المتسبة قد يكون عارف فهذا ماذا يسمى كفر التكذيب؟ إسمعوا الله اصنع. الله إذن يقابل معرفة الجهد ويقابل التصديق التكذيب التكذير المتابعة ماذا لو أن رجلا قال يا رب عرفت انك تستحق العبادة واصدق ما اخبرتني به وما جاء به رسول الله ولكني لن اتابع ما يخبرني به رسول الله من اوامرك ما حكم هذا الرجل كافر هذا ايش اسمه كفر الاعراض ويقر وقر صدق عرف وصدق وقر بلسانه ورفض المتابعة وقر كما قالت يهود يهود قالوا يشهدون انك ده رسول الله شهدوا بألسنته ولكنهم قال لهم رسول الله فما يمنعكم اتباعي فهم رفضوا قال لماذا لا يريد ان يستبعت اذا هم اعرضوا عن اتباعي إذن هذا كفر الإعراض ورسطانك كذلك الآن بعض المكفرات الأخرى يترك الأركان بعض هذا كفر الإعراض الكل واحد أعرض عن دين محمد كله لم يتابع النبي في شيء من الأمور لكن لو أن رجلا أتى بمكفر واحد من نواقض أركان الدين لماذا بعض اركان الدين قلنا ما هو بعض اركان الدين اركانه ما اركانه قلنا الاركان التي تكلمنا عنها وهو اقرار حق الله سبحانه وتعالى في كل ما امر من الامور الان اخواني ما الذي جعل الرب يستحق العبادة ما الذي جعله لماذا استحق الالوهية لماذا استحقها لانه رب لانه رب حقيقي فاستحق ان لا يؤلها الا هو هذا الرب لا بد ان يعظم هذا الرب لا بد ان يعظم والتأليه اساسه ماذا التعظيم فهناك نواقب تنقض هذا التعظيم الذي يعود على عدم اقرار الربوبية واضح اخواني مثل مثل ماذا مثل الاستهزاء واحد استهزاء بالله هل عظم الرب كما ينبغي كما يستحق ان استهزأ بالله تعالوا اخواني الاستهزاء هو نقض ما اي وصف من صفات عظيم نقض الطالب إخواني هذا كله للتفصيل كما ترون فإن الاستهداء ما هو إعراء لأن الله أمرك إعراضي لأن الله أمرك أن تعذمه وتعذره فأنت استهدأت فلن تعذم إذن إخواني كما ترون أن الكفر عند آل السنة والجماعة كفر الجهن أي كفر الآخر وكفر الإعراض والتكذيب إعراض لأن الله أمرك ماذا ان تصدق لن تصدق وقد كذب فأنت عرفت عن امره اذا تستطيع ان ترجع جميع انواع الكفر التي ذكرها العلماء في كتبهم ببعض الحوادث التي تدل بها على الكفر لماذا بغيره اذا عندنا الكفر قسمان كفر جهل جهل جهل بماذا باصل الدين وليس جهل بما يستحق الرب بما بفروع وأفراد ما يستحق الرب من العبادة وما أمر به وليس هذا الجاهل فإن هذه القضية إذن أصل الدين ترتب عليه هذا الكفر الذي رأيناه بين أيدينا الآن إلى مرحلة أخرى هذه مفهوم أخواني هذه القضية واضحة لدينا للكفر تكلمنا البارح عن قضية مهمة اكررها لان الان سندخل في موضوع السرق تكلمنا قلنا لو ان رجلا اتى بعمل من اعمال الكفر الاكبر هل يشترف شرط اخر ليسمى هذا كفرا اكبر هل يشترف مثلا الاعتقاد مبرد نساب كثير جدا موجود في الناس رجل عندنا من كفر النسو من كفر الذي يقابل النسو هو السجود للأطلاق أيضا كده يشترط هذا عمل من أعمال الكفر الأكبر فالرجل سجد للصنم هذا العمل بذاته في حكم الشعاع ماذا يساوي كفر أصغر ولا كفر أكبر كفر أكبر هل يشترط شرط آخر لنقول عن الفاعل إذا ذهبت الموانع ووجدت الشروط أن هذا كافر بمعنى هل يشترط الاعتقاد تنفي اشترا في الاتقاد هذه نقطة حفيرة جدا الذين يزددون للأصنام كالقبور والأوثام وغيرها في البيع والتي تسمى عندنا في آخر الزمان بالمستاجد سجد العلماء جاءوا أهل السنة قالوا عن هذا الفعل أنه كافر أو هذا الفعل فعل كفر أكبر ربّ عليهم الآخرون اللي هم أصحاب الفرق الأخرى قالوا نعم السجود لصنم كفر لكن يشترط لمن سجد للصنم أن يكون كافر أن يعتقد أن هذا الصنم هو المانع وهو المعطي وهو المتطرس فهم اشترطوا شرط آخر وهو الاثبات واضح الان مثال اخر فاهم هو قالوا قالوا الى قال بغضوا اوعيد واكرر أو اذا قال الرجل ان انا استغيث بهذا الصنم واطلب منهم لاني اعتقد هو المانع وهو الضار وهو النافع وهو المعطي وهو المتصرف فانه يصفر انتم هذه القضيه اشترطوا هذا من اللي اشترطوا في هذه القضية انتبهوا نحن قسمنا الأمور إلى توحيد ربوبية وله ربوبية ووصفة ذات الشيء الرب توحيد لاهية احقار واسماء وصفتها الآن السجود في اي قسم يدخل الالهية حقه حق ان لا تسجد الا له هذا حقه لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لكن هذا حق لله لا يسجد الا لله فهو حق من حقوقه اذا هو توحيد الالهية اذان كونه المانع والمعطي والناس والضار ايو توحيد هذا توحيد ربوبي التكفير على الصحيح عامة كفر الناس فيما تكلمنا لكم سابقا والتوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل الناس عليه ونازعه الناس فيه هل هو توحيد ربوبي ام توحيد الالوهية توحيد الالوهية هم كانوا يقروا بأن الله الطائر الزازق والله المحيي والله المميت كانوا يقروا بهذه الأمور فماذا كان شركهم في صرف الأعمال التي لا تنبغي إما لله بصرفها لغير وهي الأعمال التي لا تصرف إلا لإله ومنها السجود والدعاء والذبح والنحر وغيرها فهم كان كفار قريش يعتقدوا بتوحيد الربوبية فأين كان شركهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إذن كانوا يقروا بتوحيد الربوبية أن الله الخالق والرازق والماصري والناس والدار وغير ذلك فأين كان شركهم في صرفي الأعمال التي يستحقها الإله الحق إلى آلهة باطلة ومنها السجود الدعاء النذر التشريع وغير ذلك أو صاعة التشريع فإذا من قال أن السجود للصنم حتى يدفر حتى يكون السجود عمل من أعمال الكفر الأكبر فماذا اشترط في التكفير اشترط ماذا أن لا يرى عنده إلا كفره الهبوضية إذن هذا رجل بما يكفر الذي يقول لا نكفر لا نقول أن السجود للصنم عمل من أعمال الكفر الأكبر إلا بأن يعتقد الساجد أن المسجود له رب يحيي ويميت وينفع ويضر إذن هذا الرجل بما يكفر بالربوبية وكفار قريش هل كفر بالربوبية؟ إذا كفار قريش على قائلتهم السنة، فأنتوا هذه القضية؟ إذا قلنا هذه ننبه عليها أن العمل سواء كان في النسب أو الولاء والبراء بمعنى رجل في الولاء والبراء رجل في صف المشركين قاتل صف المسلمين. وهو يعلم بشروط المؤمنة نفسه إليها يعني لكن هذا القتال القتال تحت راية كاترة ضد راية مسلمة هذا العمل ما حكمه كفر أصغر ولا أكبر كفر أكبر لأن أعلى درجات الولاء هي النصر فهؤلاء نصر كفار ليس على كفار لكن نصر كفار على مسلم فهو جميع درجات الولاء والبراء في الدرجة جميع مراسبها فهذا كفر ماذا كفر أكبر هذا العمل بذاته القتال بذاته كفر أكبر بمجرد ما حمل السيخ كفر أكبر أم أنه يحتاج إلى اعتقاد أم أن هذا العمل الكفر الأكبر الذي هو مقاتلة المسلم تحت صف الكافر نكرة للكافر هل هو كفر أكبر أم أنه يحتاج هذا الرجل إلى أن يكفر ويتحذ نبوة محمد. إذا ممكن الرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقر ويصدق ويتابع أمور كثيرة لنفسه. لكنه لا قاتل تحت صف المشركين صف المسلمين. ما حكمه هذا؟ هذا الفعل ما حكمه؟ هل يشترط؟ اعتقاد اعفاض المشركين حتى يكون هذا العمل كفر لا شرط والدليل على هذا حتى السقليون العباس العباس ماذا كان يعتقد يعتقد ماذا كان يعتقد صدق محمد ام كذبه صدق محمد وهذا ما كان ان الله عليه والسلام وماذا كان يعتقد في قريش انهم كفار كان يعتقد انهم كفار ومع ذلك قاتل تحت سفرائة المشركين وقاتل المسلمين فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمت, أن... أنت علمت أني مسلم لقد علمت أني مسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عما خاصمت فخصم اذا هذا الولاء والبراء قضية الحكم والتشريع لو ان رجل اعتقد حكم الله أنه الحق وأنه افتواف وأنه دين الله وأنه يجب على الناس أن يلتزموه وكل هذه اعتقدها ثم قال للناس اعملوا الحلال, الحلال لكم أن تشربوا الخمر حلال لكم أن تشربوا الخمر ووضع لهم قانونا بجواز شرب الخمر في الدولة أو رخصة ممارسة الربا هذا الفعل يحتاج إلى اعتقاد وقد قلنا سابقا اجماع على السنة على أن مطلق تشريعك. أنت تفرقون بين مطلق الشيء والشيء المطلق سريعا مطلق الشيء والشيء المطلق مطلق الشي فرد من افراد الشيء فرد من افراد الشي فرج من افراد الشي اما الشي مطلقا نوعه نوعه نوع كله يعني فهمتوا؟ فنحن اتفقنا والابلة على ذلك كثير عند اهل السنة وليس مجال الان البحث ان هذا الكفر اصغر وهذا الكفر اكبر هذه مسألة في كل مسألة عندما يحدث الخصومة علينا أن نجليها فمنها التشريع. التشريع عند أهل السنة والجماعة إجماع منعقد كما نقله الإمام الشافعي أن مطلق التشريع كفر كفر ماذا أكبر مطلق التشريع. واحد قال للناس وشرع لكم أنكم يجوز لكم أن تمار أن تشرب الخمر. وشرعه لكم ولا وعاقب عليه. أو قال من شرب الخمر فحكمه عندي سجنسنا وهو وهو مع ذلك يعتقد يعلم حكم الله ويعتقد أن حكم الله خيرا من حكمه خير من حكمه ويعتقد أن هذا الحكم الذي فعله كفر أو يعتقد أنه ليس بكفر كل الأتقادات هذه أي نوع من أنواع الأتقاد الذي يعتقده هل يضر أن يكون هذا الفعل بنفسه كفر أكبر لا يدفع فهمتم بنعنى رجل قال للناس من زناف حكمه ان ان ندهن وجهه بالزيت او نضعه في السجن او يدفع في هذا حكمه عندنا شرعه عندنا هذا في الكفر بغض النظر عن اعتقاده الرجل هذا انتبهنا نقطة مهمة اذا عندما لماذا لماذا لأننا قلنا أنه إذا تجرب الحكم الشرعي على عمل من أعمال الكفر الأكبر فإنه لا يقتضي وجود لوازم أخرى حتى يلحق به الكفر بخلاف الكفر الأصغر كأنه لا لا الكفر الأصغر لا يكفر لكن هناك عمل مكفر آخر وهو الاستحلال والاستحلال ما هو تكليب الرس الاستحلال هو تكليب الرب، وهذا حفواني هذه القضية هل هي قضية واضحة؟ فلا انتبه لهذا لأنه سيترتب عليه أمور كفر ثالثا أو رابعا لما رجل قلنا عنه جاء وسجد للصنم هل هذا الفعل بنفسه كفر أم أنه دال على وجود الكفر يعني في عنا كفر هو الذي يلحق هو شيء آخر وهذا العمل ليس ما كفرا ليس ما بذاته كفر لكنه يدل على وجود الكفر ماذا قلنا حتى بالإيمان قلنا كل فعل إيمان إذا وافق الدين وكل فعل كفر إذا خالف الشرع أو قصد به غير الله إذن الفعل بذاته كفر أم أنه دليل على وجود الكفر هل الصلاة إيمان أم دليل على وجود الإيمان ولكنها ليست إيمانا هي إيمان واضح إخواني انتعينا من هذا هذه قضايا مهمة في موضوع الكفة بهذا إخواني أظن أنه قد تحدد لدينا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع حتى يتضح أكثر لابد أن نعرف عقائد المخالفين في هذا المسائل ما هي فرق الناس في موضوع الإيمان وموضوع... في النتيجة موضوع الكفر ما هو الإيمان عند الفرق الأخرى وما هو الكفر عند الفرق الأخرى هم هذه لو الناس وتشعبهم واختلافهم في موضوع الدين عندنا أولا طرحنا موضوع على السنة والجماعة نعم احنا نبهنا البارح نقطة مهمة قلنا لو أنا رجلا ترك جميع الشريعة قام بكل أنواع الكفر الأصغر ما حكمه لكن نقطة مهمة أنبه عليها هل الإصرار على الكبير كفر؟ الإصرار؟ لا لماذا؟ لأنه قد يتوب منها ويأتي عمل فالإصرار هو المتاهة عملية ثانيا أنها بذاتها لا تتضخم إلا بالاستحلال ولا تتضخم الواحدة بالاستكرار فهنا إخوان هذه واضحة لأنه واحد أصر واحد يزنى وبقي يزني ومات وهو زنى واحد يشرب الخمر ومات وهو شارب الخمر فاسرور هذا اسرور عملي هل هذا الكفر لا ليس كفرا واضح لكن قد يكون ماذا يؤدي قد يكون مؤديا الى كفر المآل قد يكون مات كافرا كفر المآل واضح في أهل السنة شرحنا واضحهم ثان ثانيا سرق الأخرى الخوارج ثالثا المرجئة المرجئة خمسة وعشرين غلات مرجا ومرجات الطحال على ثلاثة سنن منهم راجع للقرآن وهم المرجى لكن ليس له السن والجماعة انتهينا منهم. الان خوارج ماذا يقوله احنا عندنا خلينا خليلنا اتجاع الى القضايا الايمان قوله احمد ثانيا الشعب متعددا ثالثا شعبه على مراسل رابعا يزيد وينطر خالدا يستثنأ فيه هذه القبور فكيف ذلك عندنا صنارات ديني واسطون الناس ربنا يقيهم هذه الخوارج عندهم الإيمان قول وعمل ونية نعم قول وعمل فلذلك الخوارج أقرب إلينا في مستقبلنا مما من سياتي بعدهم واضح إخواني الخوارج يقولون بالإيمان قول وعمل ونية هذا الآن في النقطة الثانية هل الإيمان عند الخوارج شعب متعدد؟ لا هل على مراتب متعددة أم أنه مرتب واحدة؟ هذه كلها مرتب واحدة بحيث إذا ده ذهب واحد منها ذهب الإيمان إذن الخوارج عندهم الإيمان مرتب واحدة وهو قول وعمل ولي الواجبات عندهم اركان وهي اصل الدين ما فيه لا خلق فيه فيها واحد كذب واحد طرف واحد طرف الصلاة واحد طرف الصوم واحد طرف بالردوائجين هذا الشوء نحن نتكلم عن الخوارج كأصول ان موجدت فروح الخوارج تحالف في مسائل صغيرة ما لنا فيها الان مش بحثنا ان نتوسع في افكار الخوارج وفي رقيهم وكل ثلقة كما ايش قالت نتكلم عن هذه الخوارج هو ماذا والوالي هو اللي عندهم هذا الانسان راح اجيب له بده عقله ثم ان ترك كيفه واضح صار لا ما شيء ما بين واضح يا اخي واحد الايمان عندنا هو جميع التشريع ذهب جزء من التشريع من هذا المؤمن من هذا المؤمن ايش حكمه كيفه في الدنيا والاخره طبعا في فرق راضي قائمه هي المعتقدات وعلى هذا هل الإيمان عندهم يزيد وينقص؟ لا يزيد ولا ينقص يقول قد يقولوا يزيد في المستحبات قد يقولوا لكن هل ينقص عندهم لنورة نقاط ظهروا ظهروا إذن في النتيجة هل الإيمان هو الإسلام عند الخوارج؟ يعني الرجل المؤمن هو مسلم والمسلم مؤمن وضدهم الكفر والهو الكفر الأكبر؟ وعلى هذا فإنهم لا يستثنون فيه واضحة هذه القبولة الان نأتي الى الكهربيه نعم هم هم هم اللي بيتم لي اركان ولا ظروف ولا تحدد انا في ناحيه انه متراغم خاص لكن كيف يعني انه هو شيء واحد انا في يعني شعبه غير متعدده بما انتم بتظنون شعبه كله نعم جميع أوامر الله نعم جميع أوامر الله عندهم هي التي يطلق عليها اسم الإيمان وليست كل واحدة اسمها إيمان مستثنى من الثانية جميع هذه الأوامر الشرعية التي مكلف أنت بها واجبا من الله هذه تسمى إيمان كلها واحدة كلها واحدة اسمها إيمان فإذا ذهب واحد ذهب الركن خلاص. جي. الآن نأتي إلى الكرامية سريعا مع الفرق التي جدا. الكرامية. الكرامية يقولون الإيمان هو القول فقط. إيش الإيمان عندهم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما في الهند يعني؟ لنوصفهم هم يقولون في كتبهم هذا ويذكرونه لكن هم تعتقدوا هذا يعني هل تعتقد أن هؤلاء الكرامية لا يشترط أن يكون هذا اللسان موافف لما في القلب يعني مئدة جدا كما ذاك استبعدها شيخ الإسلام لكن كتب الفرق تركوا عنهم هذا فما تركوا عنهم ما اعطنا عنه ولا وجد لهم قوية الأمر فيهم يسير المؤتزين ماذا يقولون هل الإيمان عندهم فاول وعمل ونية؟ فاول وعمل ونية هل هو شبه وصعب متعددة؟ لا ليس كم خوارج تماما لكن اختلفوا في الحكم على المعين إذن في حقيقة الإيمان المعتد خوار لكن وين زي الاختلاف بينهما؟ في الحكم على المعين من الآن غلاة المرجعة المرجع, المرجع الأوائد ماذا قال الإيمان؟ نحن قلنا الإيمان أصله ما هو أولا أن يعرس المرض صحيح؟ ثانياً أن يصدق ثالثا أن يقرب هذا المتابع هذا المتابع فهناك قوم من الغلاة المرجع قالوا الإيمان فقط المعرفة فقط الإيمان هو المعرفة هؤلاء غلاث المرجع غلاث وهم مراكس وهناك أقوى وعلى هذا من قال الإيمان هو المعرفة فقط إذن هو لا يرى إلا كفر واحد وهو الجهل. هناك من غلاث المرجع من يقولون أن الإيمان هو التصديق يعني المعرفة زائد التصديق يعني يعبر عنه بالتصديق الإيمان هو التصديق إذن هؤلاء التصديق القلبي ولا يشترون قول اللسان، لكن بعضهم لما حوج جعل قول اللسان دليلا على القلب، لأننا لا نستطيع أن نحكم على رجل مؤمن حتى يظهر لنا أمر ظاهر، وقبل ما نعرف ما وجود أن التصديق موجود في القلب بما نعرفه نعرفه باللسان، إذا هو هل جعل الإقرار باللسان؟ جعل الاقرار باللسان شرط الإيمان أم شرط البلالة على وجود التصديق في القلب شرط البلالة وهذه يقتموا لهم فهؤلاء الذين يقولون الإيمان هو المعرفة والتصديق ما هو الكفر عندهم فقط؟ الجهل والتجمد فقط. فقط في المكدس وهؤلاء الذين يشترطون الاعتقاد والاستحمال في كل عمل من دواجب هذا القول كما ترون من دواجب انتبهوا انت للقضية يعني شغلوا أدهانكم مدام قال الإيمان هو المعرفة والتصدق إذن لما رجل واحد يسب النبي هل هم يرون العمل من الإيمان طب واحد عمل سب ال... قد, ي... قد يكون هذا الذي سب محمد صلى الله عليه وسلم قد يكون يعرف أنه رسول الله ويصدق انه رسول الله ونطق بلسانه اشهد انك رسول الله ومع ذلك سب محمد صلى الله عليه وسلم فهل هذا عند هؤلاء القوم مكافر او لمسلم مسلم فبما يكثف لا يكثفون بالعمل والسادة بالنبي لا يكفر والسادة بالنبي لا يكفر والبائل على المطهب لا يكفر هذا عمل غير مكافر لكنه لا. لما خافوا من سيوف العلماء والقبا وعد سب النبي مشتافر وعد بايل عالمسحن مشتافر قضية طامة كبيرة فعرضوا إلى قضية وهو أنه هذا نقول به كفر لكن ليس لأن هذا العمل كفر ولكن هو دليل على عدم وجود التصديق في القلب إذن هؤلاء القوم كفروا بالعمل لا لأن العمل بذاته كفر ولكن لأن هذا العمل جليل الآن دخلوا في مشكلة كبيرة جدا إلى هنا نتوقف إشكالية لابد أن نبحث فيها وهي علاقة الظاهر بالباطن أعلاقة الظاهر بالباطن الظاهر ما هو القلب حركات الجوارح والأعمال الباطن ما هو القلب القلب, القلب. ليس تضيق فقط حب القلب بالقلب إرادة القلب فالقلب فيه باطن الآن ما هو أعلاقة الظاهر بالباطن عندما نتصور الإنسان هذا الخط العمل لا يوجد عمل في الدنيا إلا إذا اجتمع فيه شرطان الشرط الأول إرادة جازمة أهل سنة والجماعة وثانية قدرة تامة إرادة جازمة قدرة تامة فإذا اجتمعت الإرادة الجازمة وصاحبت القدرة التامة العمل بتي يبحث مثلا فإذا تخلف العمل إما يتخلف القدرة وإما يتخلف الإرادة الإرادة كيف تتكون؟ قلنا ما هي فروع الإرادة؟ فنغولاً العلم ثانياً قوة قوة السأسى رضاء الله نحب الله واحد يعلم لكن لا يحب الله لا يحب رسول الله لا يعظم من الله وتداعي كبيرة مرغبة في تحصيل الأجر فض العاقل لا يبيع الأفراد الدنيا وهذا ثاني وهكذا إذا الإرادة الواجبة لها شق العلم والقوة وقوة الدافع إذا لما يظهر عمل بمقدار ما يظهر لنا العمل في الظاهر يوجد له جذر باطن الإنسان يسوي إذا كانت الإرادة قوية على إما بوجود العلم قوي أو موجود قوة الدافع قوي رابع أو بكليهما وغذات قويلة الإرادة القوية فإذا وجد العمل في الظاهر دلنا على وجود وجود حركة الباطن حركة الظاهر تدلنا على حركة بالتمام على حركة الباط صحيح بالرأي إذا هل وإذا لا يوجد الظاهر تدل على عدم وجود الدافع إنما لوجود الجهد بهذا السائل وإنما لعدم وجود قوة الدافع لديه مثل الرضا إلا قوة يعني ما هو عادة الدافر قوة الدافع قوة الدافع بما هو الإيمان بالله واليوم والأي والأخر الإيمان بالله واليوم الاخر الايمان بالله عز وجل ما هو الايمان بالله اصل الايمان بالله ما هو اصله اصل الايمان بالله المحبه والخوف اه ليس المحبه الايمان اليوم الاخر هو الرجاء فاصل الايمان بالله عز وجل هو محبة الله والخوف منه الرجل عبد الله بالمحبة ايش حكمه هذا زين لأنه سيسقط التكالب. رجل قال أنا أحب الله ولم يخف عذابه هل يقبل على العمل فسيبقى عنده الأمل قوي لأنه يحب الله فهذا الأمل سيسقط التكالب. طيب رجل عبد الله فقط بالخوف ما أعكمه هذا يعني هذا, هذا لا يحب الله ولكنه للخوف منه فقط فللقل قوة ثانية اعتني العمل المحب والخوف محبت الله والخوف منه سبحانه وتعالى محبة الله تقبل بك على العمل الصالح والخوف منه تبعدك عن معاصم إذن بمقدار هذا العمل في الظاهر دلنا على وجود الباطن دلنا على وجود العلم ودلنا على قوة الجاتة وجود محبة الله ووجود خوف منه وموجود رجاء اليوم الاخر انا يقول له اليوم الاخر ياه. كما ترون ستترر كثيرا في قضيتي مدح المؤمن واضح الكلام هذا اذا تخلف الظاهر علامة التخلف الباطل مستحيل واحد يجي يقول والله انا بحب الله وبخاف منه واعلم سرعه ولكن لا اريد ان احمد هل لقبا منه هذا؟ موجود الجذر في الداخل لكن غير موجود الظاهر هل ممكن. وهذا فقوان هذه القضية تماما ربما يكون هذا لكن لعدم وجود القدرة يقول أنا أحب الله وأخاف منه وأعلم أن الحج فريضة لكن ما عندي القدرة أحب ها؟ أنا أحب الله وأخاف منه وأعلم حكم الزكاة لكن ما عندي مال أذك فيه و... وهذا العدم وجود القدرة اللي هي القدرة التامة بما تحصل بالقوة الذاتية وقلة الموانع بما تحصل القدرة التامة بقدرة الإنسان وماذا؟ وقلة الموانع إذا الإنسان قولت الموانع أقوى منه ما عنده قدرة تامة على الفعل صحيح؟ إذا الواحد ما عنده أي موانع لكن ما عنده قدرة تامة ذاتية مشلول عدد وهذه الأخوان؟ وهكذا تهتم هذه القضية تماما؟ إذا إذا وجد الظاهر دل على وجود الباطن وإذا وجد الباطن دل على وجود الظاهر أبداً قوي الثلاثم لكن هل ممكن تتخلف؟ يعني ممكن أن يكون في كما برد من الأمثلة ممكن يوجد حركة الإرادة في القلب لكن لا يوجد حركة في الظاهر ممكن؟ لعدم وجود القدرة مثلا إذا علاقة الظاهر بالباطن علاقة ثلاثم لكن هل هو مطلق؟ لا مطلق القائلة خرجت بمعنى يلاقص الظاهر بالباطن يلاقص تلازم مطلق يعني تاني واحد إذا وجد الإيمان في القلب، يجب أن يكون العمل لماذا لا تحجل إنسان؟ ما هذا القدرة فهل بليل عدم وجود الحج أنك لا تريد أن تحرى أن تنظر مهارتنا يا مطادة الإكراح واحد أكرهت واحد أسرها على أن يتفر كفر فالظاهر أنه كفر بالله هل كفر باطنه؟ لا. لماذا؟ لأنه مطر الإرادة صارت مأسورة فاضح إسواني؟ إذن علاقة الظاهر بالباطن الظاهر علاقة الظاهر من الظاهر لما إحنا كفرنا الرجل بعمل من أعمال الظاهر هل كفرنا كمان باطنه؟ إذن لما نقول رجل سبب يصنب فجدن يصرح فهذا تصرنا الظاهر صحيح ورجل معين احبب الشروط والموانع كما سيئه الشروط والموانع في الحكم على المعين فهذا كافر بظاهره هل هو كمان كافر بباطنه ولا ممكن يكون باطنه مسلم هذا الرجل هذا بعد الشروط والموانع كلها أو بنقول مع وجود احتمال انه هذا كافر بالظاهر لكن ممكن يكون مجن يمكن مؤمن نحن ما ندري هل هذا المحتمل هذا السلام غير محتمل فلا ولذلك كما سيأتي أن, الم... ان الشروط التي اشترطها العلماء في كفر المعين هو لذلك عدم المطلق ما هو هذا غير المطلق كما سيأتي ما هو غير المطلق فاذا وجد ثلاثم المطلق حكمنا على المعين بما حكمنا به على الثالث على النوع هذه قضية واضحة لدينا إذا أهل السنة والجماعة لما واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم بنسانه عمل هذا عمل ضائر هل كفرنا قلبك؟ نعم نعم ليش كفرنا قلبه؟ الخ... احنا قلنا العلم هل هو ممكن يكون جاهل بحكم الله؟ لأنه لا يمكن أن يكون جاهل السبب على النبي لأنه يقتضي متابعة النبي أن يحترمه هذه قضية قبريعية لازمة فإذا كفرنا لعدمه وجود محقة النبي رسول أصل الإيمان قلنا إيش أصل الإيمان الخلوص والمحبة وهذا يستهزأ برسول الله فكثبرنا لأنه لا يخاف من الله ولا يحب الله النبي صلى الله عليه وسلم واضح أخواني هاي قضية واضحة لديكم تماما بهذا الشرح إلى أن درجان القضية لما هؤلاء يبقى إذن بهذا المعنى بهذا المعنى انتبعوا أنا أريد أن ينبه بهذا المعنى هل نستطيع أن نقول أن كفر الظاهر دليل على كفر الباطن بهذا المعنى بهذا المعنى الذي ذكرناه هل كفر الظاهر دليل على كفر الباطن بأن نقولنا الظاهر إنما هو ثمرت حركة الباطن إذا وجدت حركة الباطن ثورا أثمرت في الظاهر فهل في هذا المعنى لما قلنا للرجل أنك شتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت كافر بالظاهر ولم تكفر بالظاهر إلا بكفر الباطن بهذا المعنى موجود طيولا للخاية ومع ذلك هذا كلام صح فإننا لم نكفره بالظاهر إلا لتقلنا بكفر الباطن عشان هيك عملنا الموانع والشروط كما ذكرت في كفر معين لكن بما يقول من سارق في هذه المسألة بين اهل السنة في ان كفر الظاهر دليل على كفر الباطن من فارق بينهم وبين من يقول ان الحال التي ضربنا عنه قبل هذا الشرح قلنا عن غلاة المرجية الذين يقولون اولا ان الايمان هو المعرفة فلا يقولون ايضا كفر التكريب واحد ما يعرف الله او كفر ولا يعرف والان ياسد كفر الجهل الجهد ما لا يقاتله كفر التكذيب. لما هم جاءوا وقالوا أن من باع أو من باس على المصحف هذا العمل بذاته كفر. هل يقولوا بذاته كفر؟ هم هؤلاء الذين يقولون من هو التصديق التصديق أين مكانه؟ القصد على إيمان. إذا الكفر أين سيكون مكانه فتقندهم. القصد النتيجة واضحة. فهم سيقولون أن أن الكفر يقابل يقابل توفيق القلب كفر الجحود للتكذيب يقابل